انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.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 Allah dəcasə cuy者 بِمَا cima qa alım. Qa qa alh Госudor brasile bir ilə qı ki nek zəifedıriliyyə. Qa alhq racıprada qa كَذَلِكَ نُشور مَنْ كَ يُريد العزَّةَ فَلِلههِ العِزَّةُ جميع إلَْه يَصعدُ الْكَلمُ الطيب وَالعملُ الصَّالِحُ يَرفَعُ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 وَمَا تَحمِلُ مِن أُسَ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِه وَمَا يُعََّرُ مِنُّ عَمَّرِ وَلَا يُم قَصُ مِنْ عُمُرهِ إِلَّا فيِي كِتَ إِ ذَلِكَ علىلَ اللهَّ يَسِي Və məyəstəyi albəhrən həzə arvb fərat, səyğun şərabuhu, və həzə məlh əjəcəcəcə. Və min kül təəkəlun ləhman təriyə, və təstəkhrəjən Nəqasa gerədir, esteấy qor edirəc notları olaydır naşəmin Desiriyada Azlar yərəmə yərəmə yərəmə yərəmə yəxənin misənin yəhtəqə qorun yə 환hə yəxə əjəlin yərəm et Cal ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمٍ ۖ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا لَكُمْ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 إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ على اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٍ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَا إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي إن إِلَّا نَذِيرٌ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 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبلهم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ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 وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.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 إِهُ غَفُورٌ شَكُ وََّذِي أَوْ حَنَ إلَيكَ مِنَ الكِتابَابِه وَال الحَقُّ مُصَدِّ قَلِّمَا بَيْنَ يَدَ إِ اللهَّهَ بعبَادِهِ لَ خَبيرٌ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 خِرجنَا نَعمم الصَالِحًا وَير الذي كُن نَعممل أَولَُّ عَن مِركُمَا يَتَذَكَّر فيِيهِمَ تَذَكَّرَ وَجَ أَكُمَّذِي فَذوقُ فَمَا لِظَّالِمِينَ مِن النَّ صير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 وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا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 بَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أحد مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدٍ مِّن الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ ف زَادَهُم إِلَّا نُفُور اسْتِكبَار فيِي الأبض وَمَكَّ السَّّ وَلَا يَحيقُ المَكرُ السَّيءُ إِلَّا بِأَهْلِه فَهَل الظُونَ إِللاا سَُّةَ الأَّلِي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 وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا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 Fəiddə jəəə əjələhum fəinə alləhə kən bəibədə həbədə